هم وغم حيره وتوجع في دارنا ومصائب تتدافع هي دارنا دار الرحيم هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما إلى دار البقاء سنسمع ما لي أراها دي الوجوه حزينة ما لي أراها بالسواد تلف ما للعيون بدمعها رقراقة ما للقلوب بأصلها تتقطع ما للصباح ما للصباح ما الصباح مال الصباح مال الصباح يا ما له من هيبه كي ينجلي وجه الظلام المفزع كي ينجلي وجه الظلام